ما عدينه جدار ولا بلاه، عديش وفكان ليه، عد ماذا أيه، ما قرأت صلاه، وش هي حورا وعائطا وعالي دلال، أما ض حورا ضضابيع، وأما ضضتي مرغس حويان كعنا، ow iyo wax jira showya uri baa ka waranaya qofku wixii uu gaarsiiyay nafasiyaha nafasiyaha sidoo iyo hadiis ka waranaya furax iyo واحد uu yahay waaxdiineyskan oo xirmo dhasheya lugiya dib ugu meel u daryahay lugiya oo lugu sheego xal ugu dhiibay dadka uu leeyahay ka qabsan lugiya ma awoodin dadku inuu xirayaa ka qabso wala tafaqinta dayiisa ma walaal ciya marka wal qamada lugiya in dad ka soo socdeen waxa wayan dibaato saas aan ugu مجي التواد بلاش ولا قصة قاضية. معن أن تمشي وحنا قصة حوي يا إنسان يعني ماشوا وحنا قصة حوى الفقير وش يقطع عنه. يو حوى يسقى واد بلاش. طالما يدان عدنا الله قفص مائي. عالك منقي قطع عنه. يو حنا الله قفص مائي عالك قاضي. دلور ما يعالك راح قاضي بحال ورماي. يكمل حكاية من ثلاثة أيام. وضلا عمق يدخل المريض برتقيلة دخل بدر. الله واسم بينا وأي من خاص حوه يعني ماشي برغي وطضي هذا القوات اللهم صلاة الله الرحمن الرحيم والحمد لله للعالمين والعزل إلا على الظالمين والصلاة والسلام والنبينا المحمد وعلى آله وصحبه معين بعض يا وقت قليل يسمعني كتاب الصيام يسمك وكذا ينطال الصوت قال رضي الله تعالى عنه قال هو قال الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم خير لا تقدم الحمدان بنشخ وضعها كهرة وننعى بصوم يوم يوم يوم يوم يوم الصومك ذاك الاظر مرنع هو يومين الله عمد الله وقد نعلمه ويأني كان عيلا صومك صوم صوم صوم وفريا صومك أثيها الصوم حديثكم أرغبكم هذا اليام ورغبا في الضبع يشيعة waa rafaa raasiga uu hayqabaa sidoo taawuray bishiga lagaarid ba la si soomaaydaay hor xumo baa rafdiganta u haydaahay magac oo dhaxlo ku jira isagoo gooliyay dirmiida xinu la siiso. Wadan roo taydi musumal ka soo faaqdo si wuxuu iska saarayay waqtiga. Waa inuu waqti wuxuu jiraa iyo maalmo aad bisyo roor oo sadaqada aroo ka midahay. Bisyo bannaan ka midahay oo dhaxlo la soo laa soo laa ilo somaydaas ka midahay. Hadiif wuxuu raddi ونبدو صلى الله عليه وسلم وحور الله تقدم ورقة مضاعنا بشر قمضاعك الأخوة الملعب بصومي يومي معنى صومكي أو يومي اللبن مع الموت إلا يرخجون منه يعني كان هاي صوم وفلي سحي سحي صوم صوم صوم وفريق صومه كاسه هاي سكي صوم معنى وحاوليين صوم كيساس حد يقو مرقى حي صوم الحل جاب لكن som kusoo soo dhara kusoo soo wad kusoo wadiga ra khas daram dibal qasuxa wani jeciye khaliis oo khabiis oo khabiis ya waxan jeeda khabiis iyo tamay tamay khada ku ah tamay iyo khabiis jira hay kaaga soo hagaayee tawlaan ma miil kor dayi waska somaysa som qoto ogloona soob كل meelti hadduu yahayna waa ka soo meesa soob kuwa taxma oo isoo ku هنا socodinaadu لكن waa مطلقة xaqi تحلق noqolaa ta ila xilliga iska dhalowdo taas u yaa kala diidayaa ee soob ku lug yidaya waxa weeye waxa ragwaar qowda haadhe loo si qoweeso qof qofkiisoo هذا يقول لكم رمضان هذا يقول لكم رمضان تكري هذا يسكيه كان لكم رمضان يصوم كيكا لون أن يسكيه حقيري يقول لكم رمضان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عن <علي> عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا <أحيغي> سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باما غلى يقولوا يسوغل إذا رأيتموا هؤمن قادرتين بشا فصوموا صومة وإذا رأيتموا هؤمن قادرتين ففضروا فإن غم حديد الله ينضبول عليكم دشين فقدروا له قدرا من عديد عورير يوحو إباده وقالت كويرين بشي صد الكأتريا شعبا فقدروا له صدم في شعبان مرقعة تلسلينة دميزين كديدة شكل عامرة على صورة يعني رتيبها مينة مركبة هذا صدق لمشي كريئة لمسونة كراء كوب وهي المقاف كي يبشي العرقين كوب عما صدم كي يبشي شعبان دميزين لماذا نميت كميدة هم رمضان لمسونة كراء واحدة لمسونة كراء تاريخي حياة لها صنوة وعن السلمان رضي الله تعالى عنه قال الحورى قال رسولنا رسول لا يحول صلى الله عليه وسلم فصحروا صحوطة فإن في الصحوة الصحوطة بركة بركة خصينة وعن السلمان رضي الله تعالى عن زيد بن صابت رضي الله عنهما قالوا الحورى تصحح الله وانصهرني مع رسولنا رسول لا يحول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى صلاة صلاة أبوي السعي. قال أنا سحور قلت لزيد وحكولي كما كان بين الآذان والسحور سحورته آذان قبسة ونحيسي قال وحور قدر وقمسين آية قلت الله يرود الله قدم كذا لا ماذا حديث فروح ونكفى إلينا إن قلت سحورت على فضل بلانتعي سحورت نواجب معها واصلنا مؤكدة وإياه وحالنا يا مركز وإني وص... سمطعي فإما في الصحور fi فالقاملية وبركة حوية ها إذا كان لأو حوية وحلق فائدية فإذا كنت لتأكد ku النبي قاتل عمي صلى الله عليه وسلم وحلق لأو كنت لتأكد نفتعدين أو يبقوا ويسان يساء صنق يبقى عالم يبقوا ويسان يساء وحباظه وحش صحوته كرسارا صوم كأهل الكتاب ك يصوم المسلمين تك والنبي جوا حكسل صلى الله عليه وسلم إلويلي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب آخر السحر النج إيه أهل الكتاب ك صوم كإنه يصوم كأهل الكتاب فروح حية وحوية فرق جود حية وصحوته الله عز وجل صلى الله عليه وسلم walla biyo waxaan ka soo salaamay salaam alayhi salaam hadithka Dawud iyo qeyb kale soo saareen midkiin waxa weeyaan marka waxa weeyaa wuxuu afkiisa xaq galiyo wariin jirta min marka basha bii حديث xaq noqotee waxa loo xogaysanayo taas waa sidaa صيورت الصلاة إذا وحكمي دي دي بلاقيها دي بلاقيها اسمارك على حاوي على صيورت صل حي القر ويا مر النبي على صيورت ولا يهسل الله عليه الصلاة والسلام وحلقوا أقليك رادي أتمنى فانك سوق عدقه تقريباً سوق عدقه قوانا ونحيا محصة وصيفة هذه الأدواء مثلاً صلاة الشمطة وقراء هذه الأدواء هذه الأدواء المتضوين أفققها دمك على صحابي القرصة طبعاً عمرك على شمطة عدقه طبعاً, طبعاً سمتاع عديني سعانا لكن أضعي سوق عمرك سديد الضباء سديد الضباء يأضعي سوق ينصغار كريم لو حرسي سحور معه وعشاء الدم دكتوه اياه وعشان يلقى يلقى يستاذيب يطيقى يا سحور دي اجل يجيب ينبقوا صلى الله عليه السلام بركه مفت المعنى لا احطا عزيب مهيد دي من خلاله اصغر واعظ تأمر <تصفيق> اللي انا قدوك انه حيصار ينبقوا صلى الله عليه السلام مفت المعنى افوك يفرين الوصول ديالا نراعك سحور ديالا ديالا افوك يدب بينه كيف تدمرك على صفحة اللهم الصلاة وعليه الله قال وجوري تصحرنا وان صحرني مع رسول الله الرسول كلا عيسى صلى الله عليه وسلم قدروا مع رئيس المقام الى الصلاة الصلاة دي بوزي الساقي قال انا صحركم صبحا لزي بحقولي وكانت بين سحورتي آدم كإنسان حيسي قالوا فلقدروا خمسين عايزا قمت على رضي الله وقد الفتح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رأى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحاع يدركه الفجر الصبح في صباحنا. وهو يجربون من صغير جنابله من دهلير هيرتي سماء جنابله سيكاهاته ثم يغتسلون من جنابله ويصومون يسكسون من جنابله الحديث في الحفايدين إياه حديث وصول حقوق قلادي قل جنابله فالجماء حلس عميثي مثلا من عم ميرانين محاولي وحدي من مري قلت كم ميران لاير ويصوم Cardinal halo meada ya was da waiya waa ku sun fu ganabaas kam taan suft saasa malaiya karo fa sumki soo xela walxa wesan j mu jaba yahay min a jeaba si rinti sa kaahaatay bimma ta si mayre jiday من, من جماع أهل هوية جماع يلقي سمتعك على هذه وية من أهل هلو وضافه وقدره من جماع أهل هوية من أهل المرقى لأيه ضحيمة وحزوا لليسان وحصوا رقلها دين كان وهو جنبها دين لسهل بس عم أهل الرغم وحلقي يا بايل إله أنا أحجنا ماذا تدقي إياه وإحنا عاسا حي مراما هل جماع عادية وإحتمال يالك عرّس أمر صدّع من أهله. واي. مسألة أمر صحو حلمي له حتى ورطه. موضعنا ما فش علمنا مسألة لاسيه. قفقي حديه ومرحص حاول جبادي. حديه وتعصورك خلاف وجد صغير جركه. لكن جبادي حديه حيضة. حيث kinaay ka baashirowro suuxina ugu galo iyada oo weli meeran gawo dawsii baarin kasoo kede masrax iyo saanse iska soo bixi bisoo isoo qabars gawo dhowayd ay hayd doorgi aleenki buu ay soo hayruday subaxayoo ugu galeyada weli meeran soo mar soo kede masrax waxa sababta gaumar diba la fiisalaha qodobka uu jiraa wuxuu ujeeddo soo ba qabaysa waajir qaba ee ah haddii la maro qas haw iyo wuxuu ku ruwaayay qodobko noo xaqaba iyada ma xidhay soo qeedu sax yahay sida gaajaha soo qeedu gabo dha wa sax oo من قدنا بضعي قطعا وصومك صحيح إلهي ما شاهدنا وحيري وحضنا الله كل ليلة الصيام وغفاسه إلهي صاحب إلهي سبحانه وتعالى وحيدين حلاليه حميمك وحيصونك تحيي جماعيه إلهي جماعيه وعلى مرأة رضي الله تعالى عنه عن الله عليه وسلم قال وحيري من نسيق في اللوبه والحالوي صور صائبه وصوميه فأكل عناو الشريب عبا فليتم صومه الصوم في ساعة بيسر انما طعمه الله والسقاه الى الى قضيته رميه فصخ وحره اي وخبدا اسلو وحي وحريه وحل عذو او خيل سنك دويج بركه قفنت وحره اي تودع هذا التخرج يا اخره هو رزق ساقه الله إليه ورزق الله سبحانه وتعالى حقيسا وسواده الى حيث يويان لو املا شوش قواه ده مرخص خويا لو مالك سبوح قواه خدوا يا بسالده waxa hadii waxa ku tagaydaa siyaasada imaamul sharsbiyaha muhamadiyihiin laakiin wax oo maareysta suuqa suuqarada oo ka duga yar xumo Allah oo tacanaada waxa leeyahay qofni suuqa soomaan hadduu isloobu wax xoro امام التربى لمركو سعيخي سنبر هنا وحو كان مركو الشاري بابا وحو شاري اهل العلم يجب ان استداء قبله هنا استداء قبله استداء صفيان الثوري امام الشافر يجب امام احمد يجب ابو حريفي اسحاد المرهيب الرهوي ايو شاري لكن يوحو لمرك بابا وحو القبعة وصوح البقلان يا والأول الصحو اللي معمو. تلبي دماركو مره يجع من عيسى سيدا ما سوى قضاء اليهم ويذب يسعى صلى الله عليه فليتم أصومه فإنما رمه الله وسفاه وعلى من رسول الله قالوا الحوري بين الوقت نحن واللو جلوس وعلى من فرصر لنا عند النبي نبي آتيس صلى الله عليه وسلم في الوقت جاء رجل من باويني فقالوا الحوري يا رسول الله رسولك إلا حيو هلقته وانحل أسوي قالوا الحوري مالك كم حاكو هلقي وفي رواية رواية لوحي وفي رواية رواية لوحي عيد، والرواية يا مسلم يا أبو ضال يا وفي رواية رواية لوحي عيد، الصفتوا أنا في يوم الخمر باروياه، بار الخمر ضاع، الله الله فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجد بها ليس رقبة اضل وتعطقها ابو حريصه قال وحول الله لي قال وحول فان تستطيع ما هو ليس ام تصوم الى صنطر شهرين الوبلون متطابعين واسفار باسم قال وحول الله لي قال وحول فان تجد بها ليس ادعان ستين مسكينم نحن مسكين بودين تود قال وحول الله لي قال وحوري فما كفى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قاية مرقى صلى الله عليه وسلم فبين وقت نحن نقول على ذلك السلام قصوا النحي قوتي النبي النبي واحد الله كاني صلى الله عليه وسلم لعرق زنبيل با الله كاني في حديث التورطين باقصنا شيطان شويا قال قال فقال الوحيدة يقول صلى الله عليه وسلم خذ قاد هذاك فتصدق صلى الله عليه فقالت فقال رجولي في على أفقر مني حفزة ديبا قدرني على أفقر مني وما من أني يقبعه برمحو ما الله عليه يا رسول الله رسولك إلهي والله ما انتبارته ما بين اللابتيها ما دين الله لا نعرف يريد الوحيد جدا وحرقتين wa wadaa roosel bunjeeda eh inta u dhaxeeyso ma aha roobjeeda waaye barqo hawaye ee ee xarqo wa aroosaysho iyo barqo inta mashuurta aroosaysha dhaxeeyda aroosaysha ay aragtay markaa la hayaa qol bay بيدو حرة حربة واقبة لوريجري بدو حرة حربة مناربة لوريجري وزيد من عيسى السلاحه ذي اللامه فش من يديها بدو حجدر حربتين اللي بدأ الرسول أهل بيتم قيس صلى الله صلو عليه وسلم حتى اي يا ثم قالوا حوله اضعوا الوقود بخيره اهلكرر خاذا الحربه وارض الجن او تركوها اي فوريسو يمدا صار صارلت حي جدار الفدغ سوتو midalo ويه خالك waxay majmaalna subka waxay dibiyaa waxay dibiyaa laba loo waxka fariya qada bad waajinaiya iyo wax qada kariyo wajiinaya waxka farii ya qabba bad waa hal bid kiriiya weya wajiima aan qafku kas umeya fiin dahaarqabanan weya maan kar uo qdayin Waka faru oo bixi kafaaro bio ay tayn marko ba la xrayin aonka di wana waxala samenaya bilood la loo adhi tha lawa dhirwaayna nahum musiba la qodire eh intaba khan goro sor hadii fihi waxa noogaad mumkin inuu la heeli marka saxaawayo wuxu ka faaradi qubxi iyo suusamah bayy laakin sidaa ka garo qofka saddex ku ci waa ossoweyo saddexdaashii waxa weeyaa tawba laga raabaa way xaqiiq aha Ilaahay subhanahu wa ta'ala go'to resoma tawba laga raabaa oo sadexaad qadmaarika oo soo qadaya laga raabaa oo sadexaad waxa laga raqaba كفارة subax weeyaan inuu ka faarooda dhaqiiyo فقير اللي راح عليه فقير صحيح فارون ما كان عايشان مشك عمالة عايشوا وهذي مسلا فلسفية ومثله قف كمان عايشوا كمان عايشوا ولا قصري كعب مقص صلى الله عليه وسلم كان صلاة عيسى مفروض يجري تيلو قور قاصحو يا وشنو داريي و سكر على دا إذا دا و خو باهي بحو دين لكن واد ديما دانو دينو لي هياي تاعي و الحق دناي تاعي مساكين تلا قودينيو و أوده أي ودو ايما سفار ولاي واجي بس أنا قف أبو جماعه ما كور وسوي سلوس جماعه سويه اه انا روان تا سيلو سير قافيه عبتان قي عن تلا سميني سووا الدوشان خلق ما راح يصومه من قافيه جماعه سميني سووا الدوشان كوره روسين على هذا لحظ لين لين ليا بي بيج تامر وحويه خلافه وحويه ويقول لكم عليك انتظر يا حبيتان خالفين الخادوين لهم لكن مالكيض الله لا قول بيكون ايهم مالكيض قال لا قول قال ايهم قول كالكولاد محمقبعه واجبه كيه القبعه ويالكو صلى الله عليه وسلم موره الدين بيداية منك حتى ما كاسفه على بس إلاه شيكاها من دم موره ذاك في وحيرا طرق الاستشاره في قضايا الحوار مع قيام الاحتمال يزل منزلة العمومي في المقال باليد راينا معاصكا طرق الاستشاره في قضايا الحوار مع قيام الاحتمال يزل منزلة العمومي في المقال باليد واي آه طوحة لجودة وبيئة طور الحيوان كون حاردة لسيانكا جماعة غالي بوا وصل الغالي بكا عنو الغالي اللي جرب ماء جماعة اللي سيا مربع اللي مقدمات بليج جماعة اللي سيا مقدمات بليج فرض عيو لي سوما طيب دلس كواب اللهم في مرقى ما دام فرض عيو لي وحلس يان كلها كلماء ما يجل عنه كلماء ولا حكم لنا جلما دونها من الجلمة ما يجل حكم ولا متاحقة ينوتك غالي كيف يكون لك أخبر الله عليه وسلم السيدة وان لوران وحكى مرقى سحاولي لورانا يقعيه ذات كانتين تدخل السفسان. استفسار كي يوحيك الله صار صار صار كي يوحي له ويجي تأييذك الله صوره تانك بيرك الله به ويجي بعدا بيرك الله به نبي بعد هلكت مركبنا يا حنا نوع عن صلوب الله تعالى لنا كفارة من وسط حنا كليا وحقلق أمر قاسح هو يعي لنا كفارة ورب حنا يامن وعنتار صدر لنا بسلا كفارة waxa uu doonayaa gabadha sedex nisaa iyo dadana waxa uu leeyahay kullay sadex qolba ku jira Jawaahir roo ilmaha hay qabanga namadu waa kuwa jira waxa qabanga murka law maaliye ma ushaad jira min ka hadii labada galuudayahay hadii ay labada karaamo isla la qoodiyaan madan xorriyad tahayna min ka baa lagu dhayay wax sax ah calaamadaa xubub labada lagu dhayay haddii leeyahay hadii kim goob diben u uun sheegina wasine xalaha hay la ysoordo xadwaa iyo hadda ومركعكو جوابو انا قفكا لا اصيط الله ونشط معا قفكا فو يذهبو واني جوابتو ويا تلك اللي عمومة الله عليه وسلم الحديث كان لا يقع لنقر عن نساء وشقائق وردجان دمركوكو وشقائق وردجان ورهج الجاه حوضو ويا ونقر بردجان يقول الجواب الحديث كفارهنا وعلى ترتيبه هذا هو الدوره لقراء صل مسجد هذا هو الصلاع أولي كرمنا بس كيف نقوم بذلك ترتيب صويا الراجحة هي الرواية ويسود الجواش على صلى الله عليه وسلم وصل بكم ويجي لي يمرك واي فقالوا له في سماه اه نذكره اللي احنا كالنسكين لابو شاية 8 ساعة عيوضة قرية لو ايه زنبيشن عرقلي زنبيشن وحو قاعدة وحوية شاية 8 شاية 8 ساعة صاعة واي زن افر صنو اخر افر شاية وخدف اللي احنا شوضنا يا بركة نسكين دس همد مقادرية نسكين جيجي الساعة همد مقادرية مصداش قاب واه يا اللهم صاموا عليه الصلاة. باب الصوم في السفر، السفر خير بس صوم الباب عائشة رضي الله تعالى عنها أن حجة بن عمر الأسلامي قال للنبي النبي, النبي وحكودي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر السفر قمية في السفر وكان وحوها كثير السيامي سأمكيس من البداية فقال وحوه لنجيثها ضع دونتا فاصلصم ونجيثها ضع دونتا فاصلت دونت السيافر مرقوا وحاوية وعلى اختيار كذلك لا اختيار كذلك لكن بصدر مشافر لضع دونتا waxaa cad yahay inuu kala qaaday inuu waan dib dhigay markaa soobku oo waxa weeyay dib weeydhaha laga xataa u gaarsiiyay kawa xanaannaa nafsada wajiga waxa ku dhigidii salaadaha subaxnii marka siyaamu safar inno waan dib markaa waxa weeyay dib saacadaha si gaarsiiyey laakiin weeyd dibaya kaana waxa uu sababaday inuu iska afuro halkii uu subax wasi aadi ee bindow mid awodi karayo soobka oo wax واي ذاهلية مرخوا حي قبار يوم مرخوا صحاوه يوم قرضها مسافر مطهر أما هو ذهب أولي ممي الصغير في لصبي ذاهل ليس بالدرشنية ليس انها البرغة سيام للصفر ونعم بخليط ما هي الصفر أنا عام ويا حديثكم لك عام طوحسون كورية وعام صفة مخصوصة وتصفة كورية يعني نبقنا بمي بصفة الله ليقوا حوالي رفاصة وميضة والله نحن نقول صلى الله عليه وسلم ليس من البرغاس يا المستافر، إن كم من أربعة سحوية وناقة، إن البرغاس سفر خمسة ونص ونص وصفر في الأحديث. حقنا من الله تعالى قالوا فلكلنا وحنا ونحن السافرون كوي سفرنا. نعلم صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى على وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى قالوا الحمري خرجنا ونبحنا مع ليس الله عليه وسلم رسولك الأبيض ليس في شهر غمضان ليس في شهر غمضان في حرم شديد كليل آل درم. حتى يمكارب. حتى كان حتى إلوحان يمكانه وإنكاره وعلى حد ما بياله لغا بدا ويضعه في ديه. يديه لوديسة قعبات على رأس مدفئ الصاوب اللي جدي بشدة حرم خلال كأتني سدقتين ومع فران نغمص غنيل نحن يرى صعيب إلا رسول الله رسولك الله عليه وسلم وياني أيها عبد الله بن الرواحة لما لا ذاكري يا صبرا ذاكريا حديث ردني يا إلا يطفك بسعارسك عصولك سرير وانسحة يخدك على ملف الجهور صباح ذاكريا ديدي ذاكريا حديث ردني بكي ويا رسولك سعى صلى الله عليه وسلم ليس من البرد على السيارة في السفر نفسه يا صبر الله قالوا وحوله قال كان رسول الله رسول الله وعليه السلام هي سفر لسفر فر غاو حاتي حامر عرير يلا وش تصير عريرية هي والرجلين قد ضل اللهري على قد ضل لا اللهري عليه تشيس فقالوا وحوله باء هذا وان حقص قالوا وحوله صعيد وان قالوا وحوله ليس وفي السفر اللي وصل السفر وفي اللفظ اللي لفظك لو مصر مصر ماذا نحوها عليكم نشي لوحاء وقالتين برخصة الله لا هي رخصة رخص ليسة اللطين تأصرح فصوي لي فسعى لكم يجب معنا نحويا حديثك بيد الحريم حديثك وحنانا هيضتها لو أبنع منك لأفضل يديها عن كوبات حديثك عام لك عام خاصة oo qof cusila tan u gudbaya sida soo kale ayuu soo ku lana laga yaan loogalay sida qofka soo sala qofkii kullu qoraya ameer dowlad biyey dhacaya ayuu ku arkaa waxa uu xaramo kale qoraya amma qofka awoodi waa markuu balaayay inuu balaayay karaa saxayo waxaanu ka qaadanay xadiis ah hore soo sida waxa way safarkan Cabdullaah ibn Rawahiy Nabigu awooyii sallallahu sida حزته بالعمر على السناب تلبس عصره وكل شيء تفاصيل وشيء تفاصيل وكل لبس عصره يا حديث كان رسول الله عليه حديث امرقه حديث صلى الله عليه قادر يا بركه هذا هيديو خالك ويتبع بل وخيل قاده السرعه فضوح حتى صوب وصا قضي بديه اللي مسافر فاتو صومه وليه يسو صو قضي له يغترى ثم كان منكم مريض مريض على سفر في عدة من أيام أخرى عليه. ما راح يأصونت معه، عصي صام معه ما كله بصوقة ضيلة ويحوي هذا مسوا عادة كعبيلة. هركاوي كدب عين، ويكدب عين. ويا الله الصعام عليه تكلم. مذكرين حديثكم دلوقتي آخر كيس في السنة ليس من البرض أيامه في السفر ليس عليكم برقصة الله التي رخص لكم بها سبح رخصة قديمه عاجبه كترخص الرصيعه عزيمه وكلا دويحي الله صلى الله عليه وسلم على رسوله وعلى رسوله وعلى رسوله رضي الله تعالى عنه قالوا خرجنا وحاضوا هذا المعلم الذي بهم عليه في السفر لسفر قد فمن نصاعي الصمود على مده وممن المفذر بدا فرس الله على مده قالوا خرج فدخلوا وادبني بينزل في يوم الحار طالباتكم واثرنا بدل قيورا فيلن حرخ السبو كسنا واثروا Waa أكثر من ذلك الوقت الذي يحصل على القدر صاحب الوكسس عينيك قوة وطوها أو قويساس يمنح لحساس عرشي حركة وطوها لحسنك أسوأ و أكثر من ذلك الوقت الذي يحصل على القدر صاحب الوكسس عينيك قوة وصاحب وطوها و من الله و بيدي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 المفدرون كوي أفرصلا اليوم الرمت للأدري أن دقيبي لا تغير. واي حديث فحش الماء يحط إن صفر غلم صواريخ وفمن الصائم ومن المفدر واحد يصفصان. لذا كلا وحويان ااا برك الليل يزهر فيها أمرا كوي إذا تعارضت المصالح وقدم أولاه واقعة waxa ma hadal soo riixay ta waxa la على sabab la qaadanaya way adag u socdaan dakhab mufturo la leeyahay ajir ee takriirada talabuhu joog أجل wajiga gobad adkaga inno gojeedo af caasha ay qabteen ajir jeedey helayaan waa وفر رببيهي برتي لو فيريو اجلي يقو صوابا يي ايغا كو ادغودا marka la isku feeriyo hadigooda badar oo kuwa afursan afurta ay afurayde ku adri xareef badamaan roqsi ilaha qataar walalaha roobba wal qalqal giyaba way barq ku isoo maraabartaas way daateen waqaab ku yaa فضربوا ويسميني الأبنية تو بسميه معنا ويجون في بسمينه ورشل الجليين وحمر ورد سين وسقط ورب الكعبة جايز كده ويرابيها فقال وحول الرسول رسول صلى الله عليه وسلم ذهب وينلت الجل سيرونا كوياء فرسان عليهم وبرده للأجل الأجل يلا تجين تربي الله صلى عنها عليه قال روحية العايشة قال روحية تكون على عليا الصوم الصامقة ومن رمضان بشر رمضان قليلة فما استطيع بارأ واجد أنا قضية إلى قضية إلا في الشعطار الشعطار رجالي برق وحلايق عذريه قضاء رمضان لقوله يهندون حنغدي سدون على قوية الشيب الجملة الدولة دي كلا عذريه ووقت دي سوات دي يهي ولا الواجب والبوصة واي الله صع وعليه أول غتاس وحويه ماشاة بيدبلوري فراخ لكن الغربان كده طويل لفوس وجري الغربان تخلط ده فوس وعشان لاكي شاف جديد وح على غضفك هو إدريسيا قوان لا تور غانج كفار هو إدريسيا فغربان ت سوني كده مرح الغربان تاسس الغربان لاهن وانا احترمي الله تعالى عنها قبل صلى الله عليه وسلم قال وحوري من ما تقفل انت وعليه تشويس من صيام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن وليه وليسا تسعمية وقال وحوري هذا كاسي من نذر لنذر صوب السعي حي وهو قوله احمد محمد الوية شجري طيب شوائي مرخب يشعر وحوري نوع عمان. حديثهم cimaliisa yiif ugu هذا xeer qaftaan oo waxa layhi masooru dhamba soo galaya bista waxa soo galaya soomka marka halka kulimanka moob daaganayna wax ku sheeray dadan marka waxa wayaan soomkan soom waxa waya soo dhamba bista waa marka soomka naga horti Imam Muhammad ishaam al-Rashiq al-Rawahi iyo Abu Dawood iyo اي ماذا بل القلوب الرحي يا قبان والصوام وقب يا قبان الصوام وقب اي يا قبان وقب وايه اللهم استعوه عليها مالك وحوه ينفعن وحق الصلوة وعصاصك ليعبذاء عبادات فسين ودباء نائب الله يسمى وقر الشيء هو توقع تعلقه عبادة مالية ويا هي مرقى ليها بذو وي ويسوق ليشها سأحولها إلى قرض سكرك بحقك وعبان مالي وياه إذا أردوا حديع ببلن سطع لغنا هذانا مرق ليها بذو ما قشر هذا عبادنا حديع مرقها سحوي بلن بجرك إياه مالك كم حيزه إذا حذك عمر هذا إياه ليها بذو ويقشر لا في مرقها سحوي شغوط يأحراق ee qofna raadiyo la إنه oo qare in qofkana awoodi san waayo qare baynu dhigshay oo qarede xidhan oo xas ee tan soomkabiya iyada waxay raan soonka wadaa xibaadad badal iyo jidhka laga raqabaayay tahay soonka liyaabo magalaysay waa in markaas waxa weya laajin leeyda ha marka soonka kali soonka ku dhabay qasbita ceemiti waaye mar qasiga waajjha waxa leeydir صورنا waxa soo roqo waliga soo ibarta qab qaboor xogadaan ugu laha ahaado adoo mar qasxay soo leeydir ahaa laqday waliga soo bay ilaheeyo kursiga baad fashashaa siiyad waxa heshay dadii mar qasxay waaya qasqooligiisa mid tii daraawadisa mid ay janabiyi habu yeero waxana soo dhow maalumow xogadaan aadii ugu laha aha mid qasxay كالصورة في الهو ما كنقل ليسا بيسا كما قل ليسا يلاه ما كنقل ليسا بيلاه وايه الله مصعد وعلى حجه يقف عند نبيه وكاشه وكورا بيلاه كنقل ليه بيسا كما قل ليه أشعر في غير وصليه حبري كما قل ليلاه وايه الله عسوة سيد رعادي حراسة عشانك وعن عبدالعب عباس الله صلى الله عليه وسلم قال الحرين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من بايد عليه الصلاة والسلاة فقال الحرين يا رسول الله رسولك إلهي إن أبه يذب بات الميدمته عليها تشير صوم شهر بلصوم في طنبها عنها فقال الحرين لو كان على أبك ويدا هدوها لها لها عنها حق قالوا فرعان عنها قالوا فرعان طوافدين ما هيدين تلاهيله حكمه تيسى فضل أي قضى إلا جذو وفي روايات رواية الروحين جاد رأته حويري بتي إلى رسول الله رسولك لما أتى صلى الله عليه وسلم فقال واتوحيتني يا رسول الله رسولك لا حيو إلا أمي هو يزيد إلا أمي هو يزيد بيا ما طواعني وتي وعليه هذا الشيء لنا صوب اللذر اللذر خاصم افاصو و انا فقال وحودي ارايت جبل لو كان على اصل شيء هوذا حدو اهل لها ديل ديل فقديتيها ستغذي لهايتها أكان ذلك هذا الشيء اهل لها يؤدي عنها شيء قد فقال وحودي نعمها قال وحودي قدو فصوبي كسود اد اميكي واي الله وسا warka hadii uu hore uu abdullah mu'abbas soo baaqay qalaaqey waxa weeye oo dil dhan suuqii dalgu la habaleeyay midii dhawraan toora laba sheegil halka wax laga fahmay tirada murkaas soo dhigidii lagu khaasiyeeyay 60 ciyad waxa deeyeyay ay murkaas xawaya in soo qald leeyahay hadalka soo saarer faajix wa ka daran waayhiyallahu soo وعلى سنة المساعدة السعودية رضي الله صلى الله عليه وسلم قال الله لا يزال الناس ضغط كميز يليا بخير خير لا عجل الفطرة أفرق ينتهي ضد الجليان مرحب دي أفرق وضد الجليان وحاولي ضغطها صال كميز يليا أجل كميز يليا بلغوري صلى الله عليه وسلم يا خير وعن عمر الخطاب الله والصلاة والسلام قال وحر قال الرسول الرسول الله عليه الصلاه والسلام اذا اقبل ليل حبيب فقصو قادلو اذا ها مالك قد ديو اذا مالك او الصائب في صبر مطأ صحواه ويام وأو أفري إقبارك يأدبارك ومتلازمه ويام إقبار الليل ومهار قتل أبو حامل ومتلازمه وليل وعاد الله بن عور رضي الله, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله رسولك الابود إليه سلام عليكم وعليه وصلى الله عليه وسلم قالوا بحيناه إلا كانوا تواسلوا الحرسة قالوا بحوري اللي عنو الله سميه مثل لكم في كوكري اللي عنو الأضعام واليقوذية ووسقى والي, والي وضعبية رواهم الضعب بأسودي وعايشة بأسودي وعامة بمالك بأسودي ولمصر محاوصون العربي سعيد القدري رضي الله عنه فأيكم كين لي إرادة دورة أن يواسل لحريره فليواسلها حريره إلى الصحر الله وصحة الله يجاله على حريرته حويا بطاق الصورة حاوضنا يا صدقتي برهبت أنا صدقتي وحبا أرى مضايبة مرقبا بلارة لن يمساعة الله يتم استمتعين لكنه لا يقود يعمل قود كاسي وقود لشيسي الله أركوح ومسيعة بتاع هذه الله أركوح بصوار معلوي إلهي وقلوبتي سفره سنة رادحة ومعلويه إلهي سبحانه وتعالى وقوة ربانية بلهي سبحانه وتعالى سادقين حوى يروحه وربقي دورين وحنريو إلى ص ولا فيك وحنا على الصحراء قارتين وخاصا الصحراء عرض القات. واي. أربعة سيدات لين حديث كعب واي. اللهم باب والله وعلى, وعلى, وعلى اله وصحي وسلم.